وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذلية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا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 حسى ربكم أن يرحبكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعمدون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وَيَدَ إِ سَانُ بِالشَّلِّدُ وَ أَهُ بِالْخَْلِ وَكَانَإِن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 وَكُلَّ شَيئِ فَصوَلنامُ تَفصلَ وَكُلَّ إِ سَانٍِزَمنَّهُ قَاائِرَهُ فِي يعْنُوقِهِ وَنُخْرِدُ لَهُ يَمَ الْ القامَتِكِ تَبَ يَقَاهمَنْ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 وَمَا كُنَّ معَدِّبِينَ حتىََّانَذَ تَسمولًا وَإذاَا أَرَدنَا أَّه لِكَ قَريَةً أَنَرن مُتْرَفِيهَا فَفَسَكُ فِيهَا فَحَّ لَهَا القَوْلُ فَدَن النَّر النَّ غَا وَكَمْ أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد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 وَرَبِّكَ مَحْمُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَأَخِرَةٌ ولا أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا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 فَلا تَأْكُلَا لَهُمَا مَأْفِيًا وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 ان الْمَبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْ بَغْيَةٍ رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَلَكُلٍّ قَوْلًا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 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حروم الله إلا بالحق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 وَأَنْفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا وَأَنْفُ الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 قُلْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَكُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرُوَفْنًا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا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 وَإِذا دَ كَر تَ رَكَ فِي القُرآانِ وَحدَهُ وَلَو عَ أَدَدَ لِهِم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 او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيكونون من يعيدنا كل الذي ستركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو عسى ان يكون قريبا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 وَلَقَدْ ضَلَّنَا بَعْضًا مِنَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا أولئك الذين يبعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس قال أسجد لمن خلق تطينا قَا أأَرأيتَكَ هذا الذي كَوْومْ تَعَلََّْ لإِن أَخْفرَرُ تَالِيلَ يَوْمِ القِيامَةِ لَأَحَْنِكَ مَذُرليَتَهُ إِلاا قليِيلَ قَالَد هَبَ فَمَ تَدِعَكَ مِنهُم فَإِن نَّجَهًاَّ مَجَزَكُمْ جَزَ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 لا تدعون إلا إياها فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا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 وَلَ ل أَن ثَبَّتْناَاكَ لَ قَدْْكِ التتَركَنُوا إلَهِم شَيْئ قللَ إذَا أذَ قُن تَضع فَحياتِ وَضْ فَمَماتِثَُّ ل تَددُ لَ عَنَا لَصيرَام وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إِلَّا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.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 فَقُلْ وَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 اني به واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوْحِ كُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا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 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ولقد صرفنا للنس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 أو تَكُونَ لََ جَةُ مِنَّ شيل وَوعنَ بِفَتُ فَجَل أَهَا رَس ل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 بِغِنَى كَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا وَمَا مَنَعَ عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءهم ما شاء الله بشرا ورسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لن نزل عليهم من السماء ملكا ورسولا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 وَنَحْصُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاءُ انهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اين لا مبعثون خلقا جديدا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 تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 وََا لَقَدْ عَلِمْ تَمَا اءزَ لَهَا أُولاءِ إِللاا رَبُ السَّمواتِ وَالْأَررضِ بَ صَائِرَ وَإِنلَ أَظُُّ كََافِعَوْنُ مَفْمور فَأَرَادَأَي يَسْتَفِي الزَّهُم مِنَ الأرْرضِ فَأَغْلَقُناَاهُوَ مَمَّ عَم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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا إ الذي نَوتُ الْ العِلمَ مِنْ قبلِهِ إذَا يُطْلَ عَلَهِم يَخِمونَ للِأَقانِ سُجدَاب.